كلام كتير مش حلو ليه بيقول مليش لازمه في حياته من نهار ده وعشان مهوش عارف يقول بغلط في ايه بيقول تعب مني عشان مش عاري برده بيقول في حقي كلام كتير مش حلو ليه في حياته من نهار ده وعشان مهوش عارف يقول بغلق في ايه بيقول دعيب مني عشان مش عاري برده لو في عيب مش عيبي أكلوا في أي ازاي بينسى عشانه يا ما ملتي إيه بعد ما كل حاجه حلوه عرفها بيا معقول بقيت دلوقتي مش حلوه في عيني معقول كمان كل العبار طلعها فيا ازاي بينسى عشانه يا ما ملتي إيه بعدما كل حاجه حلوه عرفها بيا معقول بقيت دلوقتي مش حلوه في I'm a mess,